أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من الثماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحبا حصيد والنخل باتقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل مكذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق جديد ولقد خنقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد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 وجاءت كل نفث معها ثائق وشهيد. لقد كم تفي غفلة من هذا؟ فكشفنا عنك غطائك. فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد. ألقياه في جهنم كل كافر عديد منا إلّي خير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقاه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضَلَالٍ بعيد قَالَ لَا تَحْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ قَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَنَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَنَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدُ وَأُزْرِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدُ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم وقرنهم من أشد منهم بقشم فنقضوا في البلاد فنقضوا في البلاد هالمن محيص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 ذلك حسر علينا يثير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد